وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي في الله ها هي العشر الاواخر من هذا الشهر الكريم قد اهلت علينا فيها ليله هي خير من ألف شهر ليله انزل الله عز وجل فيها القران ليلة وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها مباركة فقال الحق سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنها ليلة القدر ليلة عظيمة أيها الأحبة وقد أظهر الله عز وجل عظمتها فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر فمن عمرها بالعباده الصادقه صارت عبادته في تلك الليله تفضل وتفوق عباده الف شهر اي اكثر من ثمانين سنه فهذا اجر كبير على عمل يسير يقدر عليه كل واحد منا الكل يستطيع ان ياتي بهذا العمل وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليله القدر ايمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليله القدر ايمانا واحتساب وغفر له ما تقدم من ذنبه وقد اختلف في تحديد هذه الليلة على أكثر من أربعين قولا. ذكرها الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري والصحيح أنها في الوتر من العشر الاواخر من شهر رمضان أي في ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو 27 أو 29 وإذا كنا أيها الأفاضل إذا كنا نحرص في رمضان على صلاة القيام وعلى قراءة القرآن فينبغي أن نكون أكثر حرصا في العشر الأواخر من شهر رمضان لعل الله عز وجل أن يرزقنا خير هذه الليلة وأن نفوز بالمغفرة إن شاء الله وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم ما أقول فيها أي إذا أدركت هذه الليلة ماذا أقول فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فطلبا لهذه الليله العظيمه يجتهد كل واحد منا في هذه الايام القادمه يجتهد في الصلاه ويجتهد في الدعاء ويجتهد في التضرع الى الله عز وجل وفي صلاه القيام وبهذه المناسبه اذكر بامر مهم يفوت الكثير من الناس وهو أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف أي من صلى مع الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاته كتب من القائمين فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بأصحابه فلما انصرفوا قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا لو أكملت هذه الليلة وأنت تصلي بنا نافلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فمن بقي مع الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاته كتب له قيام تلك الليلة فلماذا يخرج الإنسان قبل ذلك؟ ويضيع على نفسه هذا الأجر العظيم وفي هذه الليلة تنزل الملائكة إلى الأرض بالخير والبركة والمغفرة والرحمة حيث قال الحق سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الملائكة تنزل إلى الأرض ومن كثرة تنزل الملائكة في هذه الليلة تضيق الأرض بهم حتى قيل سميت ليلة القدر من الضيق لضيق الأرض بالملائكة وقال بعضهم تنزل الملائكة ليروا عبادة البشر وجدهم واجتهادهم تنزل الملائكة لماذا؟ لينظروا إلى أحوال البشر وما هم عليه من التقى وما هم عليه من العبادة في هذه الليلة المباركة وهذه الليلة كما أخبرنا الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر ما معنى هذا الكلام؟ يقول الإمام الشعبي رحمة الله عليه سلام هو تسليم الملائكة على أهل المساجد إلى طلوع الفجر الله أكبر الملائكة تسلم على من؟ تسلم على أهل المقاهي؟ تسلم على أصحاب الضامه أو أصحاب الكرطة؟ لا تسلم على أهل المساجد وهي هذه الليلة كذلك سلام لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو أذى وتكتر السلامة فيها من العقاب ومن العذاب بما يقوم به العباد من عبادة رب العباد فيا أيها الغافل انتبه ها أنت تنبه بليلة عبادتها خير من عبادة ألف شهر. ثم تقضيها بعد ذلك في اللعب واللهو وما يتبعهما هل هذا يليق بالمسلم أنا أسألكم بالله عليكم هل هذا يليق بالمسلم يقضي هذه الليلة العظيمة في ماذا في اللهو واللعب مضيعا لهذه الليلة العظيمة لهذه الأوقات النفيسة أمام التلفاز متنقلا من محطة إلى محطه مطلقاً بصره إلى مناظر العري والإباحية هل هذا يليق بالمسلم؟ كان من الأولى أن يقضي هذه الليلة عابداً لله عز وجل ساجداً لله عز وجل متضرعاً إلى الله عز وجل خائفاً من عدم قبول صيامه من عدم قبول قيامه من عدم قبول صدقاته سائل نفسه هل أنا من المقبولين أو من المحرومين هل أنا من عتقاء الله عز وجل من النار أم من المطرودين من رحمته سبحانه وتعالى هل أنا من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أم أنا ممن قال الحق سبحانه وتعالى فيهم فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هكذا يقضي الإنسان هذه الليلة العظيمة وهذه العشر الاواخر من شهر رمضان وقد اخفى الله سبحانه وتعالى علمها على العباد لماذا ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها يريدها حقيقه من من هو كسلان متهاون لان الذي يرغب حقيقه في الوصول الى هدف معين في الوصول الى هذه الليله العظيمه هذا الإنسان جد في طلبها وهان عليه التعب وسهر الليالي وأخذ بزمام الأمور وأكثر من العمل في طلب هذه الليلة العظيمة بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل فليلة القدر أيها الاحبه دعوة مفتوحة دعوة مفتوحة ولكن لمن دعوة مفتوحة لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد احبتي في الله اعلموا أن ليلة القدر Lijla adima. Lijla tun laatu awwat. Lijla tun anzal Allah hua tzawagell fiħal Kur'an. Lijla tun hija xajrum min elf i xahr. Lijla tun tetenazdalu fiħal melaika. Lijla tun wasafa Allah hua tzawagell bi'annahamu baraka. Lijla tun tukfaru dunub. Lijla انزل الله عز وجل في فضلها صورة كامله تتلى الى يوم القيامه ليله تفتح فيها الباب ليله يستجاب فيها الدعاء ليله يقرب فيها الاحباب ليله يكتب فيها عظيم الاجر ليله تميز فيها الصفوف صفوف المؤمنين وصفوف المنافقين صفوف الصالحين وصفوف الطالحين صفوف العاملين وصفوف العصاة فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها اجتهدوا في طلب هذه الليلة العظيم واحذروا من الغفلة احذروا من إضاعتها اجتهدوا في طلب هذه الليلة وأدركوها واملؤوها بالعباد املؤوها بالصلاة واملؤوها بذكر الله عز وجل واملؤوها بالدعاء واملؤوها بالقيام حتى نكون في تلك الليلة من عتقاء الله عز وجل من النار اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب الجزيل والأجر اللهم اعدنا من الشرور واعدنا من الفتن وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لاحد منا في هذا المقام الكريم ذنبا الا غفرته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 ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما Allahumma ahdina wa ahdibina waj'alna sababal limen ihdada Allahumma ahdina wa ahdibina waj'alna sababal limen ihdada Allahumma ahmil muslimin alhufaat wa at'imil muslimin aljia' wa aksuil muslimin al'uraat wa anصur ilmuslimin almustad'afin fi kulli mekan wa subhan rabbika rabbil izzate amma yasifun wa salam ala al-mursal walhamdulillah rabbil alameen wa quom ila salatikum Allah.